De podium is een fier بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله واهلا بكم إلى لقاء جديد ومجلس جديد وحلقة جديدة من حلقات مصابيح السنة هذه المصابيح التي نأتي وإياكم فيها على مجموعة من المواقف التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته وكيف تعامل معها وكيف عايشها وكيف أدارها ثم نحاول قدر استطاعتنا أن ننزل هذه السلوك النبوي الكريم والهدي النبوي العظيم على حياتنا وواقعنا في هذه الحلقة أي ولا حب سنأتي على موقف وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل أن أوضح لكم ما هو هذا الهدي رحبوا معي جميعا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر وعليكم بكم حياكم الله وخلالكم مشاهد ومشاهدات. دكتور عمر لا شك يعني في حياتنا دائما لنا رغبات ولنا حاجات ونتطلع دائما إلى إنفاذ هذه الرغبات والحصول على أمالنا وطموحاتنا. نواجه أحيانًا في شروعنا في نيل هذه الطموحات رغبات مضادة وحاجات ربما تختلف عن حاجاتنا وهي حاجات من حولنا نعم. من الأسرة الإخوة الزملاء الأصدقاء وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في في حياته مراعيًا لكل هذه الحاجات المحيطة ولذلك أنتم مأجورين مشكورين نريد منكم في هذه الحلقة أن توضحوا لنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مراعاة حاجات الناس مقابل رغبته في تحقيق أو الحصول على حاجته الحمد لله صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله هذا المعنى العظيم المشرق في حياتي عليه الصلاة والسلام وكلها كذلك كان ظاهرا جدا ويتعجب المرء حقيقة وهو يتأمل هذه المواقف والمعاني يعني ويخرج منها بعد هذا التأمل بمزيد من اليقين بهذا الكمال الإنساني الذي أتاه الله نبيا عليه الصلاة والسلام ويدرك معها حقا أنه كان على خلق عظيم صلواته وسلامه عليه كما تفضلتم قد يكون لنا رغبة في ما نسمع و في ما نرى ما نفعل ثم ونحن شجره واحده لنا اباء وامهات ولنا اولاد ولنا زوجات ولنا اصدقاء وجيران قد تاتي بعض المواقف يعني لا بد من فعل شيء يا اما شيء يوافق رغبه هذا او يوافق رغبه ذاك فما الذي يفعل الذي تبين لي انه عليه الصلاه والسلام كان يراعي المشاعر الاخرين ويقدم يقدم الحق لصاحب الحق وان كان هذا لا يناسبه هو صلوات الله وسلامه جميل. عليه ودعنا حتى نخرج من التنظيري الى التطبيق جميل. فمثلا في مره او في يوم من الايام جاء مجموعة من الحبشة يلعبون بالدرق والحراب هي انواع من الات الحرب يتدربون عليها ولهم لعبة تشبه يعني فيها نوع من اللهو الذي يناسب حالة التهيئ للحرب الحرب وكان هذا المشهد معجبا لعائشه والجميع يعلم أن سن عائشة في ذلك الوقت كان صغيرا يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وسنها ثمانية عشرة سنة فقط فهي ما زالت شابة ما زالت صغيرة وهذا المشهد يبدو لي أيضا أنه كان يعني ليس في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم بدليل أنه علق بعد ذلك على المشهد بقوله إن للجارية أو أعط الجارية حقها من الله الشاهد ما هو كأنه لمح وهو اللماح عليه الصلاة والسلام الى ان في عائشة راغبة في أن تشاهد هذا المشهد مشهد حبشة يلعبون بحركة معينة هو عليه الصلاة والسلام هذا المنظر لا يعني بكثير شيء فعنده ما هو أهم بالنسبة له صلوات الله وسلم عليه لكن وهو الذي يراعي المشاعر وهو الذي يلمح حاجة الطرف الآخر خصوصا أهل بيته قال هذه الكلمة الرائلة الجميلة تشتهين تنظرين تشتهين تنظرين قالت نعم قالت فأقامني خلفه فحتى وضعت خدي على خده صلى الله عليه انظر حتى في طريقة المشاهدة أتاح لها جو يحقق عدة رسائل وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن ليس راغبا ليس هذا من, من ما يهمه لأنه عليه الصلاة والسلام مشارك بما هو أهم أو أن هذا الأمر لا يعنيه بشي يعني قضية أن هؤلاء يلعبون أو لا يلعبون والله واللعب قد لا يناسب بعض النفوس الجادة ووو ولكن قد يناسب بعض النفوس التي تحتاج إلى شيء من الله، ولهذا جاءت الشريعة بإباحة اللهو في العرس، في الدف، ونحو ذلك، كل ذلك لإشباع هذه العواطف في ضوء المباح. هنا تشتهين تنظرين، ثم لا يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام ويقول يلا تفضلي شاهدي لا، بل يقيمها عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة كما وضحت هذا في الرواية خدي على خده، لك أنت تصور هذا المنظر. ولك أنت تصور هذا الموقف وأثره الإيجابي على عائشة وكم يشبع هذا من العواطف في نفس هذه الجارية ونفس هذه الزوجة أيضا لا شك أنه يحقق معاني كثيرة نحن أحيانا يا أبو سامة يعني قد أكون أنا أميل إلى نوع من البرامج الجادة سواء في المسموع أو المشاهد قد يكون زميل لي آخر في تخصص كيميائي فيزيائي فيسيولوجي في أي تخصص علمي آخر دقيق يعجبه ان يرى فيلما وثائقيا مثلا يتحدث عن إشباع معرفي وعلمي له قد بحكم تخصصي في العلوم الشرعيه احب ان اسمع مثلا درسا علميا متخصصا أذكر به نفسي بعض ما اريد فماذا يصنع احدنا احيانا يركب في السياره ويالله يا مسافرين ثم ما ان تبدا الرحله الا ويدخل احدنا الشريط الذي يناسب ميوله هو, هو. أين ثم ماذا اسكتوا للأطفال لا أحد يتكلم إيش المشكلة يريد أن يستمع يريد أن يشاهد إن كان تمت شيء يشاهد ثم تنقلب الفرحة التي كان يؤملها الأطفال بهذا السفر إلى حزن وكآبه وكانهم يقولون يا ليتنا بقينا في البيت نحن نشاهد ووالدون يشاهد كل واحد يعني يرى ما يعجبه أما أن نركب في السيارة ويكون الغرض من السفر أصل النزهة أو متعة أو سياحة مشروعة صحيح. ثم تكتم الأنفاس بهذه الطريقة هذا ليس من الهدي النبوي بل ينبغي أن يعطى وينظر كما قال عليه الصلاه والسلام أعطوا الجارية حقها من اللهو جميل فما ظنك بالأطفال هل, هل يعني فيه ترتيب معين لمن يفترض في الإنسان أن يبدأ في, في مراعاة مشاعرهم بمعنى هل هي الزوجة اولا الوالدين اولا <تصفيق> الابناء اولا في تقديري أن هذا يعني يرعى فيها الـ الـ الـ الموقف لكن في الجملة الزوجة تتفهم أن الأطفال لهم حاجة فأرى أن يبدأ بهم لأنهم لا يتفهمون التأجيل أو انتظروا أو سنحقق أولا رغبه أمكم أو كذا اللهم إلا إذا أراد الوالد أن يوصل رسالة للعناية بأمهم ويقول يقول أمكم أولا لها الحق الكبير فنبدأ بحاجتها مثلا ثم أنتم بعد ذلك الأمر سيان المهم أن لا تنقلب الرحلة إلى كتم أنفاس <تصفيق> <تصفيق> كما يصنع بعض الإخوة أحيانا أسكتوا لا تتكلموا حتى ولو كنت تسمع شيئا فاضلا حتى ولو كان كتاب الله عز وجل لا ريب ولا يتردد أحد أن هذا أفضل مسموع يعني القرآن الكريم لكن عندنا في الشريعة توازن النبي عليه الصلاة هنا ما قال لعائشة ما لقي وهذا له و جاريه اشتغلي بما هو مفيد لا ثم تحاجة يحتاجه الإنسان إلى إشباع روبته في شيء من هذه المباحات إذن من النبل ومن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه أن يكون الإنسان مراعيا لمشاعر من حوله أولا ولقد كان لكم في رسول الله و سوة حسنة الله, الله عليه وسلم عليه في أمور العبادة حتى يظهر لي الآن موقف معاذ رضي الله عنه حسن عندما أراد حسن الصلاة والإطالة فيها وفعل فعلا ووافه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته الشهيرة فتأن أنت يا معاذ لأنه لم يراعي مشاعره من خلفه نعم ووالقصة يعني كان باختصار معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم ينطلق ويصلي بقومه النافلة معاذ شاب وكان مشروع عالم و يحب القرآن كما هو غيره من الصحابة لكن هذا الحب طبق بطريقة أحيانا قد لا لا تحقق المقاصد الشرعية من ترغيب الناس في العبادة فبدأ بسورة البقرة ألف لام و أنت تعرف أنه المدينة كانوا أصحاب زرع فلا ليح يعملون من الصباح على النواضح لا يصل وقت العشاء في ذلك الوقت إلا وقد قد استنفذت الطاقة تماما حتى إنهم يتعشون بعد المغرب و قبل المغرب أحيانا قبل المغرب كما هو عادة كثير من أبائنا في إلى فترة قريبة فلما دخل مرضا في الصلاة في سورة البقرة الرجل لا يمكن أن يطيق هذه الصلاة الطويلة فانصرف وصلى وحده وقال له لقد نفقت يا فلان فقال كلا والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الرجل ويشكو الحال لا يؤيد معاد بل يعاتبه كما تفضلت أفتان أنت يا معاد تريد أن تصد الناس عن هذه العبادة بأسلوبك لا يصلح الا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها هذه اواسط المفصل كن على هذا المستوى وراعي احوال الناس يشبه ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم يقول اني لادخل الصلاه وارغب الاطاله فيها فاسمع بكاء الصبي لاحظ الصحابه يحضرون صبيانهم وهي بالمناسبه تنبيه على حديث لا يصح يتداوله بعض الناس جنبوا مساجدكم صبيانكم مجانينكم وهذا لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابه يحضرون الصبيان لكن يحضر بحيث لا يؤدي الى ازعاج غير معتاد اما البكاء فهذا امر معتاد اما ان يؤتى بالاطفال ويقلب المسجد الى ملعب أو او كانها روضه اطفال فهذا لا المقصود يدخل ويرغب ان يطيل في الصلاه فيقول فاسمع بكاء الصبي واخشى فتنه امه عليه او به فاقصرها لاحظ الصلاة وهل شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة الجواب لا لكنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه المشاعر يعرف أن ان هذا الرجل أن هذه المرأة قد تفتن قد يعني بمعنى أن تبطو صلاتها قد لا تخشع ولا يحضر قلبها ومثله أيضا إذا ام احدكم هذا توجيه عام للأمة الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة لاحظ هؤلاء لا يعني رغبتك انت في الاطاله في الصلاه وهو وقوف بين يدي الله وهي عباده لا احد يعني يشك في منزلتها ومكانتها ومع ذلك لا يكفي حبك انت لهذه العباده ولا يسوغ لك حبها ان تطيل فيها لا راعي حاجه غيرك راعي مصلحه غيرك فاذا احدكم لنفسه فليطل ما شاء جميل نبقى في العبادة يعني أحيانًا بعض لنقول بعض الآباء أو الأمهات لا. رغبة منهم في الخير أساسًا يعني ل لا. ل تحتهم يدفعون أبنائهم عنوة إلى فعل ربما يعني أرهقهم أو لم يطيقوه إما من صيام مثلا النوافل بالتأكيد أو أو قراءة اللي كتب أهل العلم على سبيل المثال أو الانخراط في الدروس العلمية وغيرها. رغبة في الخير ولكن النفوس احيانا لا تطيق مثل هذا نعم ما الذي يفترض من من الذي يفترض أن يكون دور الوالدين التوجيه والحث والترغيب قبل أن يميز الطفل أو قبل أن يميز لا ينبغي أن يرهق بمثل هذا حتى كان بعض السلف يرى أن يؤجل تحفيظ القرآن مثلا على كونه مشروعا وليس حفظ قصارة مفصلة ذلك إلى ما بعد التمييز بل بعضهم يرى أنه إلى قرب البلوغ. لماذا يقول دعش الصبي الصغير يأخذ حظه من الله واللعب، لا أن يحجر في هذه الفترة التي فطره الله عز وجل على اللعب. أخوتي يوسف ماذا قالوا؟ أرسلوه معنا غدا يرتع ويلعب. هؤلاء أولاد الأنبياء يرتعون ويلعبون. ونحن بعضنا يريد أن يعني يقطع هذا؟ لا ليس بصحيح. هؤلاء بشر من البشر. أنا قصدي من هذا أنه يكون دور الوالدان التوجيه. و لا يثقل عليهم حتى لا يملوا لأن الطفل إذا شبه و ترعرع و من دون مراعاة هذه المشاعر سيشعر أنها كانت مخزونا مكتوما فما, فما إن يصل إلى مرحلة البلوغ أو مرحلة الرجولة إلا ويرى انه ايش قد تجاوز مرحلة أحد يملي عليه شيء أو يقول له افعل أو لا تفعل ثم ربما عاد المقصود الأول أو الأسلوب الأول عكسيا ينبغي أن يكون دور الوالدين التوجيه الإرشاد الحث ولا باس بأس من أحيانا من الإلزام بعض الشيء لكن لا ينبغي أن يكون إلزاما مجردا بالطريقة العسكرية كما يقال افعل لا تفعل لا يكون مقرونا بالترغيب يكون مقرونا بالفضائل يكون مقرونا بالنتائج الإيجابية فيما بعد أما قضية القصر أو الإجبار هذه لا تنفع في, في مواضع كثيرة جميل ذكرتم في الموضع الذي قبل قليل موضع حديث النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها في حالة ابتهاج وفرح ورقص في حالة أخرى هي حالة حزن ليست حالة فرح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عمير الطفل الطفل عندما سأله عن النغير يعني كيف انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من من من من عليائه ومن هامته وقامته إلى ونزل إلى الطفل لكي يراعي شعوره بفقده وهذا يعني تعليقكم هذا الجميل يعني يوضح هذه الفكرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما بقضايا كبار بلاغ الرسالات استقبال الوفود تسيير الجيوش حل المشاكل الكبار ومع هذا لم يترك هذه الفرصة لينزل لي إلى مستوى هموم طفل فقد طيرا صغيرا بكى عليه وحزن لماذا؟ لأن هذا الطفل أكبر شيء في دنياه هو هذا, هذا الطير ما. الذي مات فلا تنتظر منه ولا تفترض منه ان يمتلئ قلبه بمشاعرك انت ايها الكبير الذي شابت لحيتك ومضت بك السنون في الحياه وقد علت همومك بما يناسب سنك لا تنتظر منه ان يعيش تلك الهموم بهذا المستوى لا ولهذا اقول ان النزول الى مستويات الناس ومرعاه الظرف الذي عاشوا فيه هذا من الفقه ومن الهدي النبوي حتى أحيانا اخ الكريم يعني بعض الكبار تعرض لهم حالات يعني اتذكر في هذا المقام لما جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحصل بينه وبين فاطمه ما يحصل بين الازواج عاده كما يقال سوء تفاهم مؤقت موقف عارض فخرج مغضبا الى المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسال اين علي قالت هو في المسجد بس هذا الجواب ادري شوف راح المسجد ما راح راح المسجد راح نعم <تصفيق> الاماكن اخرى وهذا هذا ما المؤمنين المقصود انه ذهب الى الى المسجد فوجده قد نام ومن تقلبه على وجهه الشاب من تقلبه في نومه امتلا ثوبه سرابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ممازحا وهذه مراعاه حال المغضب عرف النبي صلى الله عليه وسلم انه مغضب مع زوجته فاطمه قال لكم يا باتراب المزح لم يكن عليه الصلاة والسلام يمزح كثيرا مع كبار أصحابه. كان يمزح مع العجوز، يمزح مع المرأة، يمزح مع الطفل. لكن كبار أصحابه لم يكن يمزح معهم في الحالات العادية أبداً. لكن في حالة الغضب هي حالة ضعف في الإنسان. فيحتاج معها إلى شيء من تلطيف الجو. وذلك يقول بنتيما رحمه الله. لم يكن يمازح حاضر بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي من هؤلاء الكبار. لأنهم ما كانوا محتاج ما كانوا محتاجين حاجتهم كالتي يحتاجها الطفل الصغير أو المرأة. أو غيرها من الذين هم في في طبيعتهم ركبوا على ضعف لا لكن أحيانا قد تمر بالرجل الكبير منهم حالة ضعف فيمازحه <تصفيق> عليه الصلاة والسلام مزحا يناسب هذه الحالة قم يا أبا تراب فكانت هذه الكنيه بالمناسبة أحب الكنيه إليه واللطيف كذلك انظر من الذي ذهب إلى علي والد والد الزوجة, والد الزوجة <تصفيق> جميل وهذا ملحظ رائع جدا يعني صحيح أيضاً يحصل بين الأصهار شيء ومن هذا فيكون دور ال الأب سواءً أب الزوج أو أب الزوجة يكون دوره دور التلطيف ودور ال ال التقرب وإزالة الفجوة. جميل. <تصفيق> <تصفيق> جميل نسأل الله العلي القدير في نهاية هذا اللقاء أن يجعلنا جميعاً المشاهدين عم. الكرام من الذين يراعون مشاعر الآخرين ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك نالونا أجرًا. عظيما نشكركم مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة على تفضلكم بالمتابعة والمشاهدة ونشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم نلتقي بإذن الله تعالى مرة أخرى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.